أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را فيها آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 فقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من اترك السمع فأتبعه جهاب مبين والأرض مددنا وأنقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له براجقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرلاح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له وَإِنَّ لنحن نحيي ونبيت ونحن الْوَارِثُونَ ولقد علمنا المستقدمين مِنْكُمْ ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ ربك هو يحسرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمر مسنون والجام خلقناه من قبل من وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا مِنْ من صلصال من حمل مسنون فإذا سويته ونفحت به من روحي فقعونه ساجدين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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وان عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعدون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بنخرجين نفئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأمين ونفئهم عن ضيف إبراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجيون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فجم تبشرون قالوا بشرناك بالحق بلا تكن من القادقين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمين تَنَاقَبَتْكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّيهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ الْمُرْسَلُونَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ قالوا غلّئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أجبارهم ولا يلتفد منكم أحد وانضوح حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مفضوع المصلحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهف عن العالمين قال هؤلاء بنات كنتم فاعلين لعمر فإنهم لفي سفرتهم يعملون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات الجلم وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبينا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 إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تهتن عليهم وافتر جناحك للمؤمنين وقل إِنِّي أَنَا النبي المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاسرع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفينا المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أَنَّكَ يَضِيقُ صدرك بِمَا يَقُولُونَ فسبح بِحَمْدِ ربك وكن مِنَ الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَتَى أَمْرُ الله فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 خلق الإنسان من نغفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها جفق ومنافع ومنها تحكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تشرحون وتحمل أفطالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفسين ربكم لرؤوف رحيم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 وترى الفلك مواخر فيه ولترتبوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات ومن يهتدون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 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أَوْزَارَهُمْ كاملة يوم الْقِيَامَةِ ومن أَوْزَارِ الذين يضلونهم بغير علم أَلَا زاء ما يذرون قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم مستقط من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم قيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله الله جهد عيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعبا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوسكلون